يا ايها الذين امنوا انك في رم من الاحبار والربان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 زَمَكَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ منذ الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَوَلُّوا فِيهِ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ Surah Al-Fatihah